فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا أُنقَطِّعُ عَن أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أجمعين. قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم مننا الا ان امننا بايات ربنا لما لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 أَلَعَسَى رَبُّكُمْ أَن يَهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بان انهم بان انهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافريين وامرثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها